بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من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 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجنبين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لَهُ له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وَأَرْسَلْنَا مِياهًا وَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُم وَمَا أنتم لَهُ بِخَازِنِينَ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 فإذا سوّعته ونفخت فيه مروحي فقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا أَيُّ يَكُونَ مَعَ الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لدشاء خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين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 منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون قد بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 وَنَبِّئُ مَ عَمْ بَييْ فِ إبَرامِي مَ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَ قَالَ إَِّا مِنكُمْ وَجِلُون وَنَبِّئُ مَ عَمْ بَيْ فِ عَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمَ قَالَ إنا منكم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 الصالون قال فما خطبكم أيها المسلمون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوتن إن لمون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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندى براء أولئك وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ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 إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسمين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 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني ألم الذين المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم وقل إني أنا النذير المبين كما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 يا اليقين <تصفيق> <تصفيق>